أعوه بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أن ما انزل اليك مر بكن الحق كمنه هو اما ان ما يتذكروا gesù ni ولا ييق والشون رب ما والذين صبوا بتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وألفقوا من ما رزقنا. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ سِرٍّ وَعَلَانِيَةٍ وَيَدْرَأُكُمْ بِالْحَسَنَةِ سَيِّئَاتِهِ ذَلِكَ جانا تو يدخلونها What والذين يكفون عن Craig wa ziduunapi a ويقول الذين كفوا لولا لا أنزل عليه آيت من ربه الَّذِينَ آمَنُوا وَتَصُمَ إِنَّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَنَّ بِذِكْرِ اللَّهِ تصمئن Amen. Uh, no. قد خلت من قبل يا أمم أرسلناك في أمة قد بِتَسْلُو عَلَى الذي مُلَكِي إليك وهم وَقَدْ مِتْ ولو أن قرآنا سيرت أو قطط But believe <laughs> ولو أن قرآنا سيعت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَلَوْهُ قَارِعَةٌ يا وعد الله Di dù mình còn phảià vàÂ để nuôi là فكيف كان أعقاب فكيف أَفَمَنْ أعقاب Craig فالجنة التي وعد المتقود تجري من تقتذ الأنار فأسل الجنة الذي وعد المصدقون تجري من ثقتها الأمام وَهُوَ قِبْلَكَ فِيرَنَّ وَالَّذِينَ بمن ينكر بعض قل إنما أمرت أن أعبد الله قال دالك ان زلناكم من ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسى Le bodu ne mà đi Na ca bao là vì này ngủ tao về اِنَّ مَا لَيْكَ وَعَلَيْنَا الْحُسَامُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا والله يحكم لا معطب لهم وهو سريع الحساب وقد متر الذين من قبلهم فلله جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن نقب النار تَمُرُّ سَلَا قل قفَا بِاللَّهِ شَدِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَ وَمَنْ